تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا سَبَّنَ مَوْنَ يَمَنَ البَيِّنَاتِ وَأَنيَدَنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بعدهم دِمَجَاءَتْ قُمْ للبَنَا ثَ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا مَرَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ